موسوعه النابلسي ر ل ل ا ل و م ن الاسلاميه ح عادية. سخرها ه ع ل ي م س ب ع ل ي النابلسي و ث م ا ي ي ة أ للعلوم ا ل ا خ ل خ ا م ي ة ف ه ل لهم ترى ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س وإن شرقة اسم ل الله ي اللازم الجزء الاول اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء قرؤوا كتابيه اني ظننت اني ملاء حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه وقوفها <تصفيق> What a m you <laughs> ل ف ض ي ت و ر م م د راتب ا ل ن ا ب ي موسوعه النابلسي للعلوم ت ي ن ف ا منكم من أحد عنه أحد ح ا ز ي ن و إ س ل ت ذ ك ر ل ا م ت ق ي ن و إ ه ل ف ل ا ل و ر م ح ن ا ب ل س